انكم لتؤتون الرجال وتقطعون السبيل وتؤتون في ناديكم المنكب انكم لتؤتون الرجال وتقطعون السبيل وتؤتون في ناديكم المنكب تما اقتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فما كان جواب قومه إلا أن قال اقتنا بعذاب الله إن